إن كنت صدقت عليها فهو بما استحلت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى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 يا رسول الله هذا ابن أخي أتبة ابن أبي وقاص عهد إليّ أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد الله بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من ولدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بأتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة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 فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ وكان مجزز قائفا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها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 ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعى رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحوه وحار بمعنى رجع